بوك تو نالباي بوكتي واحدٌ وأربعون واحد وأربعون يكد وندي التوجيه التوجيه برياتك ساماة شاركاريا ليم يكد وندي أين مكتب الاستعلام السياحي؟ اين مكتب الاستعلام السياحي ميوتنا كوسم وك سيتي ماب عندها هل عندكم لي خريطه للمدينه هل عندكم لي خريطه المدينه اقدر نجي اورينا غدني بوك شيي واتشا هل يمكن هنا حجز غرفه في فندق هل يمكن هنا حجز غرفه في فندق باتا نغرم يكدووندي اين هي المدينه القديمه اين هي المدينه القديمه جورج يكدووندي اين هي الكاتدرائيه اين الكاتدرائيه ميوزيوم يكدووندي اين هو المتحف اين المتحف ستامبولني اككدا كوناتشو اين يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد فوولو يككدا كوناتشو اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور تيكيتلو يككدا كوناتشو اين يمكن شراء تذاكر سفر اين يمكن شراء تذاكر سفر؟ بوردر يو اكد عندي اين الميناء؟ اين الميناء؟ ماركت اكد عندي اين السوق؟ اين السوق؟ كوتا اكد عندي اين القصر؟ اين القصر؟ పర్యటన ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? متى تبدا الجوله؟ متى تبدا الجوله? పర్యటన ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? متى تنتهي الجوله؟ متى تنتهي الجوله? పర్యటన ఎంత కాలం ఉంటుంది? كم مدة الجوله؟ كم مدة الجوله؟ నాకు జర్మన్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి اريد مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه నాకు ఇటాలియన్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి اريد مرشدا يتحدث الايطاليه اريد مرشدا يتحدث الايطاليه నాకు ఫ్రెంచ్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి